بسم الأب والأب والروح القدس الإله الراحل أمين فيما أهنأكم جميعا جاوز القيامة المجيد أحب أحب أن نتأمل بعض عن عمل السيد النسيح بعد القيامة عمل السيد النسيح بعد القيامة السيد المسيح قال ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل هو باستمرار يعمل في كان يعمل من اجل شفاء الناس وبعد ان مات على الصليب نزل الى اقسام الارض السفلة لكي يكرز للارواح التي في السجل وينكل اباء العهد القديم الذين رقدوا على رجاء ينقلهم الى الفردوس ويشتح باب الفردوس ويدخل معهم النفس اليمين كان بيعمل وكان بيعمل وهو على الصليب يعمل من اجل طلب المغفرة للناس ويعمل من اجل امة ويعمل من اجل تلميزي وحنة ويعمل من أجل اليسار اليمين يعني أعمال كثيرة وبعد موته كان بيعمل وبعد قيامته كان يعمل أيضا. الاعمال دي أول حاجة أراد أن يصرف للناس قوة لاهوت وبخاصة الذين شكوا فيه عندما صلب وظنوا انه صلب ضعفا ولم يقدر ان يخلص نفسه وبسوطا الشامكين قالوا خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلص فاراهم بقيامته انه كان اقوى من الموت لأنه قام من الموت وقام بإرادته دون أن يقيمه أحد ودلمرة الأولى والوحيدة في تاريخ البشرية أن يقوم أحد من الموت بدون محد يقيمه أراهم أنه أقوى من الموت وبذلك يكون عندما صلب ومات لم يمت ضعفا وإنما مات بذلا وحبا للآخرين وإنه بذل جاه كما سبق وقال في يحن عسى عشر لي نفس لا يستطيع أحد أن يأخذها مني لي سلطان أن أضعها والسلطان أم أن خزه يعني هو بيد نفسه وبيخرجه وأظهر أيضا أنه أقوى من القبر المغلب ومن الحجر الكبير الذي يسد باب القبر ولذلك أحب أن أنتظم لما تأخذ صور للقيامة ما تأخذ صور النسيح صاعد او قايم من صندوق او كبور كل ده غلط لان هو المقبرة التي يدفن فيها كانت محكورة في الجبل محكورة في الجبل فانا ما تحطش في الصندوق وخرج من النهاردة جات من النوع ده حطت علانة فيه على الصندوق وما مددش عليه. كان أفوى من القبر المغلق ومن الحجر الكبير وخرج من القبر وهو مغلق وأيضا دخل الأبواب على التلاميث العلية وهي مغلقة كل دا يدل على لهوته وعلى أن لا يقف أمام حاجز المكان إطلاقا وكان ايضا اقوى من الحراسة التي وضعت له من جنود مدجاجين بالسلاح كيف صام دون ان يرواه قائما كان اقوى من هذه الحراس الصور اللي بتيجل والجنود في فزع وخوف دي من الملاك الذي رفع الحجر عن القبر لكي يرى نصوى لكن المتيح خرج من القبر وقبر موت وايضا اراهم لهوتو بالملائكة الذين ظهروا يبشرون بقيامته ومن اجمل العبارات ما قيل للنسوة لماذا تصلبنا الحي بين الأموات ده حي عشان كده لما بعض الناس يقولوا المسيح الحي بيقصدوا ان هو الموت ملهوش فلطان عليه يبقى قام اول عمل عمله ان هو يثبت لهوته للناس وبعدين كان عليه ايضا ان يثبت ناسوته ولذلك اظهر جراحه الموجودة لكي يثبت ناسوته وايضا جعل التلنيز يلمسونه لكي يثبت ناسوته واكل معهم سمكه مشويا لكي يثبت ناسوته لا أن الجسد الممجد لا يأكل ولا يشرب وليس فيه ضعفات بشرية لكن كما أنه أسماء ميلاده أخلى ذاته من نجد اللهوت كذلك أسماء قيامته أو بعد قيامته أخلى ذاته من نجد الجسد الممجد وظهر بهذا الشكل طبيعه الجسد الممدد نفسه لكن علشان يثبت للناس ان انا شفت ولما التلاميذ شكوا وظنوه روحا وهم ما يكون مجرد روح بيبقى الجسد ما امش فاراهم جسد وقال لهم انظروا الى جسد الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي تعالوا جسوني وانظروا وعمل دي مع توم ايضا كل هذا لكي يثبت ان جسد الناس هو في كبتان. ما زال ناس دي الشهود يهوى دلوقتي لا يعتقدون ان الجسد قبطان ويظن ان سيد المسيح استعار اكسادا ظهر بها للسلاميذ يعني خداعهم ويرهم انه بجسده هو مش جسده السيد المسيح ايضا قام من العمل اللي اعملوا ازالة الشكوك اللي عند التلميذ واللي عند البقلين الشكوك ازاي هذا الجبار العظيم الذي اقام ثلاثة من الاموات اللي وهب البصر للمولود اعمى اللي اخرج الشياطين اللي عمل معجزات لم يعملها احد من قبل ازاي يصلب ازاي يهان ازاي موت، فقام لكي يزيل هذه الشكوك ولذلك كانت قيامة المسيح مصدر قوة للسلاميذ لانها ازالت شكوكهم في سفر الاعمال يقولوا وبقوة عظيمة كان سلميز يشهدون بقيامة السيد المسيح ونعم عظيمة كانت على جميعهم لما أزال شكوكهم وأثبت لهم أنه قام وشفوه أمامهم بدوال الشكوك أخذوا قوة وشعروا أنهم مع إله لا يستطيع الموت أن يقوى عليه فلذلك لم يخافوا. وكان قيامته دافع لعدم الخوف واستطاع ان يقول في هو ينبغي ان يصاع الله اكثر من الناس السيد المسيح في قيامته اراد ان يرمم الدعاصات التي اصابت التلاميذ ويرجع إليهم معنوياتهم التلاميذ دول بعضهم ضعفوا وهربوا أثناء القبض عليه وفيهم من أنكره زي بطرس أنكر ولعن وسب وأن لا أعرف الرجل وفيهم من شك في الكيامة مثل توما. السيد المسيح لم يأخذ منهم موقف الإدانة ولا موقف المعاقبة ولا حتى موقف العتاب نعاد حدا بسيطة مع بطرس ولكن أخذ موقف العلاج السيد المسيح عنده العلاج أهم من العقاب وخصوصا من لأن دول اللي هيحملوا اسمه إلى العالم أجمع، فلا بد أن نعالج كل ضعف فيهم وكل شد. مطرس أنكر ثلاث مرات، ومرم البغالية أنكرت قيامته أيضا ثلاث مرات. جاء ل لبطرة سيحدة وقالتهم أخذوا أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه وقالت للملايكة برضه أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه وقالت للمسيح لما ظنته البستاني إن كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته يعني شك في إنه قد قام وإن حد قدوا يبقى برضو الرجال والستات هم الاثنين شكوا في قيامته حتى السلاميذ الاسع عشر لما جلهم تلميذي عموات وأخبروهم لم يصدقوا هذين ولما جات لهم النسوة وقالت لهم لم يصدقوا هؤلاء وظنوا ان كلامهم دخل الوسواس كل ديض عفاظ كان لازم المسيح يقوم ويظهر علشان يعالج هذه الضعفات اللي موجودة عند سلاميذة مش يعاقبهم وإنما يعالجهم حتى النسوة حاملات الحنوط اللي جايين جايزين الحنوط وجايزين للخد وبعدين نلتقل لهم لماذا تسلق من الحي بين الأموال هو قد قام كما سبق وقلت يعني سبق وقال انه هيقوم وهم برضو شكين في الايام وديه بالحنور والحنور باعي ودوه فين يحطوا للجسد طب وما فين قيامة الجسد يبقى انهم ما يؤمنوش ان الجسد قد قام يؤمنوا ان الجسد لازال لم يقوم ويحطوا له حنور برضو خل ملاك يعاتبهم ويقول لهم المسيح قد قام كما سبقا قال لكم قاعد يعالج الناس يرسلهم وأحب الذين ضعفوا والذين شكوا والذين أنكروا مع بكر سأل لي ثلاث مرات يا سمعان في يونس أتحبني أكثر من هؤلاء ثلاث مرات وقال له أحبك يا رب أنت أعرف قال له ارعى غلمي ارعى خرافي عجيب أن يقول لواحد أنكره ارعى غلمي وارعى خرافي أنكره وسبه ولعن وقال لا أعرف الرجل ده لو حصل معنا احنا واحد أنكره وسبه ولعن وقال لا أعرف الرجل واحد قلت ده ما مشوفه واشه تاني أبدا لك المسيح غفر وعالج والإرعى غنم الإرعى خرافي علشان يثبت له أنه لا يزال رسولا لأن أن لهم قبل كده من أنكر قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات إذا من ضمن اللي تعرضوا لأن ينكرهم قدام أبيه السماوي بطر الساد لكن قال له ارعى غنمي ارعى خراس طابلهم في حب وفي مغسرة وفي علاج هذا كان اعملها المسيح بعد قيامته انه سلم التلاميذ كل عقائد الكريسة وكل تقصها أربعين يوم يسهر لهم يكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله يسلمهم العقيدة يسلمهم الطقس ده حتى الرسول ما كانش من ضمنهم ما كانش من الاثنى عشر لكن رجع وقال أنا تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا إن في الليلة التي أراد أن يسلم فيها ذاته عنه أخذ خبز وكسره قال بإيسا الحجاب طب سلمت من الرب سلمه أنت يبقى ظاهر له ظهورا خاصا وسلمه ما سبق أن سلمه من قبل للتلميذ الاسم عشر ده بإجباد سلمهم العقائد والفقود ده سلمهم جميع النبوات والرموز اللي موجودة في العهد القديم بالنسبة ليه عمل زي مرة مع التلاميذ الاثنى عشر ومرة مع تلميزي عمواجه شوفوا الكتاب يقول ايه بالنسبة لتلميزي عمواجه يقول ثم ابتدأ من نوسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب بدأ من نوسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب يعني كل النبوات وكل الرموذ وبالنسبة للإحداثر في الميز ظهر لهم برضو وبيقول الكتاب ايه انه قال لهم كان لابد ان يقلم جميع ما هو مكتوب عنه في نموس موسى والانبياء والنزامير الحاجات الخاصة في نموس موسى اللي هم في الكتب الخمسة الاولين اللي سموهم ناموس موسى التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه وفي الانبياء وفي المزامير حين اجتمع فتح جهنم ليحملوا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الامار في جانب ثالث وان يكرز باسمه جتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدأ من قرشين اذا المسيح المسيح لم يعلم السلامين فقط من حياته الجسد، وانما حتى بعد قيامته بدأ يشرح لهم من والرموز. المقصود عنه في جميع الكتب. ايضا عمل شيئا اخر بعد القيامة وهو ان السلامين اعطاهم نعمة الكهنوت ونفخ في نجومهم لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم حطياه غفرت لهم ومن أن عليهم أمسكا هذا نعمة الكهنوس لعمل ثاني عملوا بعد القيامة وأيضا سلم السلامين الرسالة اللي ينبغي أن يقوموا به قال لهم في مرقص 16-15 اقرضوا بالإنجيل للخليفة كلها فبيع فكرة الشعب المختار وقال ان تكرزوا للخميقة كلها وفي انجيل مكس قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وقال لهم حاجة تاني عن نبوهم وحاجة تانية علموهم جميع ما اوصيتكم به وايضا اعطاهم نعمة اخرى هي القدرة على شفاء الأمراض وهذه موجودة في آخر إنجيل لوقا، أن. في آخر إنجيل يوحنا إداهم القدرة على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين كان بيؤسس كنيسة الأولى كان بيؤسس كنيسة الأولى لأن لو السيد المسيح انتهى أمره عند الفداء والصلب ومأسس كنيسة أمالك أنها سنتكر المسيحية جاي ده لازم يعلم السلاميذ يعمل فصل إعداد خدام مركز يدي له العقائد ويدي له التقوش ويدي له الإيمان ويدي له كهنود ويرسلهم كل ده كان لازم بعد ذلك ومش بس كده وانما ايضا ظهر لاخرون غير الرسل الاحداشر ظهر لاكثر من خمسمائة احد بولة الرسول قال كان بعضهم باطل وظهر ايضا لشاول الترسوسي وكان بيبني الكنينة بناء جديدا لكي تستمر ومتبشة كده تحدى ان